بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المجزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا <سؤال> <سؤال> <سؤال> إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ <إنما> نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُ وَطُؤًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ <إنما> لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا <سؤال> واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا